وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى أَنَّ اللَّهَ توكلت فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَقْضِي أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ۚ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 وجعلناهم خلاء فوأقرقن الذين كذبوا بآياتنا فنظر كيف كان عاقبة المُثَرِّين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاء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 ان عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا اسحر هذا ولا يملح الساحرون